نفس ما قد ذمت لودع. eaten alone uh yeah Love Loan. No. No. المترجم <تصفيق> Whoa! तो uh रे -huh. Al-Fatihah. <laughs> يُسَبِّحُونَ لَهُ سبق اسم ربك اخو <تصفيق> رجل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله